الناس فيها الزمن بالعقل م خ م و ر ة تصنيفهم للبشر بالصوت و ا ل ص و ر ة م همهم م ب د أ او تعليم او منطق لو همهم كان ق ل ة ناس م ش ه و ر ة تحليل ملموس من واقع تعايشنا افكارهم ب ا ل ح ي ا ة بالحيل م ح ص و ر ة هما على شكل او ديكور والحاصل كم واحد انهلت دموعه ا على ك و ر ة يا رب سدني عقل وستر على عقلي اخاف من يوم اصف بصف ج م ه و ر ة ماهي غ ر ي ب ة وكم عقال شفناهم يالله سترك خ ا ف الوقت له دوره تفكيري العام غير اليوم تفكيري والادمي لاكبر تتغير أ م و ر ه ينظر لمستقبله بنظرات ج د ي ة ويكافح الوقت في طيبه وفي جوره يطمح ي أ م ن حياته قبل ي أ ت ي ه ا ويعيش عيشه بفضل الله م ي س و ر ة ه ذ ه ح ي ا ة البشر بالعالم الفاني يبني ا لمستقبله ويجنب عثوره يا الله لاتترك الي دوم يلجالك لزاد ضيقه وعذاله وحاشوره يزل لكن زلاته من لسانه مهيب ا كلمه بوسط القلب محفوره الناس ما ترحمك لو كنت ر ح م ه ا يا كم نفس من الاقراب مكسوره ع ي ش بصفانيتك وابشر ابرزق الله ونفسك على عادلك مهيب ا مجبوره سامح وخل الحكي واهل الحكي واجد و ع ذ ر لو ان العرب ماهيب م ع ذ و ر ة ترى نجاحك ن ت ي ج ة ا ل ك ث ر ة اعدائك كمل وتلقى رقاب اعدائك م ن ح و ر ة تحقير ذاتك بتكبيرك العذالك وتحقيرهم يجعل ا ل ع ذ ا ل م ح ق و ر ة ترى نجاحك ن ت ي ج ة ا ل ك ث ر ة اعدائك كمل وتلقى رقاب اعدائك م ن ح و ر ة تحقير ذاتك ب تحقيق ك ك العذالك ب ي ر ت و ر ة تحقيق كل شيء في ن ظ ر ة ا ي ج ا ب ي ة وسلبيته تجعل الاشياء م خ ط و ر ة قاوم وكافح بطيب خلاص م ع ن ي ة بتصير ح ا ج ة من ا ل ا ش ي ء مغموره م ط ي ح تحقيق كل في نظرها ايجابية وسلبيتة تجعل شيء في ايجابية الاشياء كل نظرها م خ ط و ر ة قاوم مكافحه بطيب خ ل ا ص م ع ن ي ة بتصير ح ا ج ة من اللاشي م غ م و ر ة نطيح ونعاود ا ل و ق ف ة بارادتنا و ا ر ا د ة الناجح في دنياه ا د س ت و ر ة لا يمكن يقول ص ع ب ة كيف أ و ص ل ه ا تحقيق كل شي في إ ع ا د ة د س ت و ر ة واكبر دليل في كلامي وتوها صارت إ ر ا د ة الشعب سوت في الدول ث و ر ة سلام عليكم